سورة الحشر بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم تسورة مجمع سيسمى الربين إذا نحن يشتر ذي الحناء تسبحنا يا ربي إحراء الله ذي جهنوان إحراء الله ذي القعام نتور يتواغ الأفران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 يا أولي الأبصار إذا نتشن دي ثلثين وإذا شنين كفران وإذا مقارن وذين أفغن ذك خامن سن ذك جمع مزوارون وإذا نويل ملد أفغن نهني نوان أثن من عد القدعات النية يشعان دي العثاف النار ربي ذو قاندو رفنين فلاس يتشورة سنورونا نسن السر خرعة سفا السنن السدر من خامننسن يكذف السن المومنين فهمت الدرساقيني أو ذي فهم الرمور وذلاء أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاق الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب لو كانوا يحكي مرام ربي في اللسن سو ثلاث تريز اندفك العثاف النظم لد النثام ذي لخرث يسرجو ثن العثاف السحن على جل يميد فغن ربي ذنفيس ويقولون ذي عذوي ربي رب العقاب الشعار ما قطعتم من لينة تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين حلات الزانت الزانت نغث الجمس غف الجدراش أثاني سراثنا الربين كنذ ذو الفاسقين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 فلسن الخير ذي رغمان لكن ربي تسليط ربي يشغف فيني فغان ربي يزمر كل شيء ما أفاء الله على رسوله من هذي القرى فلله وللرسول ولذي القربى وليتاما والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فندهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب شرفيء يجدفكار ربي نجي فيذق مولا التذريني سوغرفا ذيل الرب يكذب فيهم ذيل القروب فن في ذيجورن ذي مغوان ذوم أكن ريس غملا كنكن ذي الدوار أي رفسنا الأغنياء أي نونفكا في الطفتة أي نفكونينها نجلت أقوذص ربنا ثان رب العقابي سعار للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ذي غنع ذير مغذان ذي هجرن غل مدينة وإذا كنني السفغن ذي خمنا نسن الجان الشين سن عرض فير <تصفيق> سن ربي ذارضين أكنت نصرا أدين ربي النفيس ذي ذاك إذا تيدت الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويوثرون على أنفسهم ولكان بهم خصاصة ومن يوقش حنفسه فأولئك هم المفلحون اشترس المغبان اشتغن المدينة Uqber-nsen ekcemititenإمان arnuḥemmlen, widak d-igujanen ɣursan, Ur ḥusssen deg wulawen-nsen, assuɣbin akk wayyen wbbwin, widak d-igujanen ɣursan, feḍrent ɣef yiman-nsen, ɣas akken nutni xuṣen, win akkennni imenɛen di cceḥa n والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا في لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف ونحيم كذلك سلسا إما غفنا رديسا ذفرسا وسقرا أبفلن غافيا إن كن ذوث مثلا وذري جوار من غل الايمان ذجر نغور الشقيم لبغض غف في يمنا ابفنا نسغضك في اللغ شحن وطاج الم ترى ال الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا منه للكتاب لا نخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احد نبدا وان قوتلتم لننصرنكم والله يشهد ان هناكاذبون تظاهر المنافقين شقرني وثمن سن واذا شني كفرن القدس حان الكتاب ليهود ما شف غن كلين فلو نحدث انصدوع ذي اترذ أني ليذوان أثنى ربدي شاهد نهنغ سهدفان لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الضبار ثم لا ينصرون ماذا قلت لسوة الفن محلذ الدنيا يذسن ما يلاكش من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 تحسبهم جميعا وقلوبهم شتا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ذكروا وميتسا وذن ذكروا أكثر ولا ربثني خرقا على خطر نرى وردسنغ نريد ون ما الدكر حشما لان ديثو ذنس عن رحصين نغمال ركره يرسن قسيح أثم تنوض الدكلا نثنو لون نسن فرقا أعلى جرسن أيني اللان المعقول كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب نليم كمثل الشيطان إذ قاد للسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين أمي ذاكني اللان قفلن سن قرفن عرضا للمرار اللخفرن سن مزل عثاب وقرحان ذاكرة تضرير سنم الشيطان ميشني بنذم أخفر ميك أخفر يننياش أقرس وذرغ ذيك إنكينا قلت تقوى ربنا ذهبت خلقيت فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين عاقبان سندثمس ذي إسدي مرسد غن ذوينن ذي الجزاء يا أيه الذين آمنوا اتقوا الله وانطلوا النفس ما قدمت لغد اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كلذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون خنوا وذك يمنا رب لقاتك وزم وسم قر من كل ثرويحة دشوت الزوري وزكاة يوم القيامة أقضت ربي عثان ربي يبعد تصيره خبار دشوت الله متخدمان أذ تريث أمي ذاك يقول لنا نسون ربي ربي نكنه نسون ولذي قيمة ننسون وذي حفظا إبادان لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وذا عديد وذا تمس وذا يلان الجنة وذا خي يلان الجنة اذ نذن كنقرحان لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أمر إذن نجيل لقرانا أغفذ لرثيلة الزرض هذا يتخشع هذا يشقق هذا الخفى الرب موحيد هذا وإذا كنت نجيل المثور نستوي نجيل مدن إما هذا دمك هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمين العجيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يفكون إذن السكاني ذا ربيا ورئي اللي يربغي ريس يعرم سويني خفن إذن ويندي حذرا ذا حنيني يتشر ذا الحنا إذن السكاني ذا ربيا ورئي اللي يربغي ريس إذن السكاني ذا يليذ ذي الكامل يفكد لما يمنص الرسول نس كل شيء يزجد الكفوسيس والنور انتوا غلاف العام ذي القوي مريز من الحد ذا مقرن مقرنا إذا ضرب بمشهدها غفين سوق من ذا هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وضرب وهو العزيز الحكيم اذا نتنى ذا خلاق ذا خلاق اذا ونصور كل شيء يسعى اسمون العريم رب يسعى 99 اسمون اتسبح ناس شيء لان ذا جنوان يأكل القعام مثل يتواغ Είσαι να έρθω